ورسوله. يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق ة ق ا ت ه ولا تدعوهن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها وبذل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به و ا ل ا ر ح ا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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أ م ا بعد فيا عباد الله شؤون ا ل أ م م ش د ة ومن أ ع د ل شؤونها مكارم ا ل أ خ ل ا ق وحقوق الناس عظمى ومن اعظمها القيام ب أ د ا ب الاسلام ف ا ل أ خ ل ا ق الفاضله عباد الله هي صلب ا ل ش ر ي ع ة و ج م ع الدين الذي بعث الله عز وجل به نبينا محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم الذي قال للناس لما جاء إ ل ي ه م بشيرا ً ونذيرا ً إ ن م ا ب ع د لاتمم حسن الخلق و ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر ي م ة لا تنبع إ ل ا من نفوس ط ي ب ة وضبائع ك ر ي م ة ومعادن ص ا ف ي ة تميز بين الادب والملح وبين الصدق والكذب وبين ا ل م د ا ه ن ة والمضارات وبين ا ل س ب ا ح ة والفضائل فهذا ه ومن العبد ا ل ر و و م أ خ ط أ ت ه ا ل أ خ ل ا ق ا ل ش ر ي م ة فهو الملوك فاعلم أ ن الله عز وجل قد اصطفاك على كثير ممن خلق حتى و إ ن ت ر م ت المال والجاه والولد و إ ذ ا رزقت خ ل ي ق ة محموده فقد اصطفاك هو القسم الارزاق ل خلق للغني ب به س ه وتزين شنية وللغني جمال وللحكيم كمال واعلموا ان ا ل م ر أ ة بفصيلته لا بفصيلته وبكماله لا بجماله و ب أ د ا ب ه لا ب د ي ا ب ه وقد أ ح س ن من قال كن ابن م ن ش ي ش واكتسب ا د ب ه يغنيك محموده عن النسب إ ن الفتى من ي ق و ل ه ا Women. دنيا والدين. وذهبهم من الزمان. وقد ا قالت الحكماء قديما ان ا ع ج ز الناس من ف ر ق او قصر في طلب الاخوان و ا ع ج ز منهم من ضيع ا ويتزين ب ا ل ب ه ر ة ه الزائفه وينكشف بعوارها فعقوه مثل هذه ع ب ا د ه الله عمرها قصير وحبالها هشه وثمارها مره ونهايتها الى خرافه وعواقبها إ ل ى ع ل ا ب فهي ك ع ق و ة ك ف ا ر من ايها المسلمون أ ي ه ا ا ل أ خ و ة المؤمنون إ ن ا ل ا خ و ة ا ل د ي ن ي ة في م ز ا ن ا ل إ س ل ا م هي قبل كل شيء تكليف شرعي وعقد إ ي م ا ن ي و ر ض ه الله عز وجل هذه ا ل أ م ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة و ع ا ق ب ة س ا م ي ة قبل ونعيم ونعمه غصيره قبل وقد جاء في شرع مطهر ترغيب في أ ن تكون ا ل م ع ا م ل ة بين المسلمين م ع ا م ل ة ا ل ب و ح و ع ل ا ق ة م ح ب ة و ر ا ف ض ة ص د ا ق ة قال الله عز وجل إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة ف أ ط ب ق بين أ خ و ي ك م واتقوا الله لعل ك م ط ل ح وترحمون وقال نبيه المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه المسلم أ خ و المسلم لا يظلمه ولا ي ح ر ه ولا ي خ د ل ه ولا يسلمه بل إ ن هذه ا ل ق و ة تتلقى بين المسلمين حتى يحب المسلم لاخيه ما يحبه لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن, لا يؤمن احدهم حتى يحب ل أ خ ي ه ما ي ح ب ن ه ولو كان به ح ا ج ة كما قال الله عز وجل ويؤثر على أ ن ف س ه م ولو كان به خصائصه فبالاخوه الصادقه التي حدث الله عز وجل عليها ورقبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنه مودات وتعمر ويمث ومن الجنبات هذه القبوة عباد الله البيتات الأب كل تجد يتفرق في الناس إلى ان ا ل أ خ و ه ا ل م ط ل و ب ة سبيلها ح ك م ة ع ا ق ل ة و ك ذ ب ة مرضيه وتصرفات موجوده ل وإن ب ا و إ ن ب ل ي د ه ا هو و أ حفظها وأن, وأن, وأن وصيانتها التناصح او بذل النصيحه عند اللجوء و ا ل إ ق ا ل ة عند ا ل ع ط ل وتقبل الاعداء و ا ل ا خ و ة ا ل م ج ه و د ة أ ي ه ا ا ل م ؤ م و ن تضم م ج م و ع مجموعة ونخبه من النبلاء تجد الصفاء فيهم قلوبا قلوبا طيبه ونفوسا كريمه تنبت نباتا حسنا وتثمر ث م ر ا يانع فيها يفلح عز الاخلاق ويتالف ب ي ه ا متناول الاخلاق ليس للهوى ب ي ه ا مدخل ولا للدنيا ب ي ه ا مطمع اخوه قال عنه ب ع ض ه و ق و ه قال عنها بعض السلف ر ح م ة الله تعالى عليه قال إ ن ي لا أ ق و م للرجل إ ن ي أ ح ب ك في الله ثم أ م ن ع ه بعد ذلك شيئا في الدنيا وعبر عنها آ خ ر بقوله إ ن ي أ س ت ح من الله أ ن ادخل ا ل ج ن ة ل أ خ ر من إ خ و ا ن ي ثم أ ب خ ل عنه بدينار ا ثم أبقى ب عنه د ي ا ر ج ه و قال أخي اخاك ل ل ا زملائي إني أبو أحدهم يده في جيف ص ح ب ي فيأخذ إليه الضراب قال, إذا التي قال عنها إن من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن اذا ريح الزمان صد عنه شدد فيه شمله ليجمعه ان المرء عباد الله إ ذ ا وهب لهذه ا ل ا خ و ة وهذه الصباح ق د ر ه ا كمجاهل ا ل إ س ل ا م ف إ ن ه سوف ي ح ض ى ب م ن ز ل ة ع ظ ي م ة عند الله وعند خلقه حتى يكون أ ح د ل ى ا ل إ ن س ا ن من أ خ ي ه القريب وقد قالت الحكماء قديماً, قديما رب اخ لم تلده امك ف م ن ظ ف ر في نخبه او صفوه ا الله عز وجل عز فليستكثر فيهم ما استطاع ف إ ن ه م دخائر ا ل عمر إ ذ ا طالبتهم وعماد اذا استجبتهم